دارت راحها فوق عناق العدا، واستعصالت أرواحهم كفر ردا، حامت صنوف الموت في أرتعهم، قد انشبت أن يابها لم تبرد. دارت راحها فوق عناق العدا، واستعصالت أرواحهم كفر ردا، حامت صنوف الموت في أرتعهم. قد انشبت أنيابها لن تبرد عادت في قطعة العداستنا لما دعى الداعين ساح الفدا فانظر بقاياهم غادت أمثلة واسمع أني ننجاب أرجى المدى جالت بهم هرجوا البلاي جولة لم تبقي في سمع المدى إلا الصدى صالت عليهم واستدارت حولهم صاروا حصيدا في البراري تغذى الطواري من حششة الإيدا حتى سقيناها النجع الأسودا أكبرت نفسا لا ترى من عزة إلا بساحات وغترج ترجو الهدى تاتي بيضى الموت يحدوها الظما تبغي بظل المرهفة الموردة تشتاق أن تلقى المونى في ميتة تسمو إلى العقبة وترجو السدادة هامت بحور الليل في جنتها ترجو بها عيشا كريما سرمدا يا واهبا لله روحا حرة جودا واقداما ترم الموعدا وضعها على الأمان ذروة سرى يشتوها حديثا منشدا لبوا وابدا لم يحد عن غايه قد صاغ منها ول للملا يا <تصفيق> مولدا سالت السحات وغى حتى ترى جمع الاعدي في نواحيها سدا قد اقسم الابطال الا يقعدوا حتى يكون الدين قد عم المدى دارت راحها فوق اعناق العدا واستصالت ارواحهم كف الردى حامت صنوف الموت في ارتالهم قد أنشابت أنيابها لن تبردا دارت راحها فوق أعناق العدى واستاصالت أرواحهم كف الردى حامت صنف الموت في أرتالهم قد أنشابت أنيابها لن تبردى